فأمسكوه النبّ معروف أو فارقوه النبّ معروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلك يوعب به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا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 واللائي يئسن من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا